فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا ذَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري مِنْ تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأعوام والنار مثوى لهم، وكأي من قرية هي أشد قوتها. قريةك التي أخرجتك أهلناهم أهلناهم فلا نصر لهم أ فمن كان على بينة من ربه كمن ظين له ثوء عمله والتبع أهوائهم مثل الجنة التي وعيد المتقون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 فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتًا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْنِي ذَنْبِكَ واستغفرن ذن بك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلّبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرّ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عايشتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولاداك الذين لعنهم الله فأصمم أعمى أبصارهم أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا نطوانا فأحبط أعمالهم؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضلالهم ولو نشأ أولئك ريناكهم فلا عرفتم بصيبهم ولا تعرفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولا نبناكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبل واخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يطروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطنوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعون إلى السلم وأنتم الأعلم والله معكم وليت يرقم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يَسَأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُ وَيُخْرِجَ أَبْوَانَكُمْ هَذَا أَنْتُمْ هَذَا أُولَاءَ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ